مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله. الحمد لله سبحانه. الحمد لله سبحانه مدبّر الملك والملكوت. المتفرد بالعزّة والجبروت. الحمد لله سبحانه مدبّر الملك والملكوت. المتفرد بالعزّة والجبروت. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وقدر فيها أرزاق العباد. الحمد لله الذي صرف زو القلوب والألباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله الذي قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير من كان همه الآخرة من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه عمره ما يقتنع أبدا جعل الله فقره بين عينيه من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له واعلم أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أما بعد فيا عباد الله حيانا الله وحياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم والله أسأل كما جمعني وإياكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على الكتاب والسنة أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة أحبة الكرام تحت عنوان الأرزق بالله يا عم بالله توكل على الله نحن عايزين نهاردة نرجع الثقة واليقين في الملك سبحانه وتعالى لأننا في حاجة إلى هذه الثقة وفي حاجة إلى هذا لا لابد أن نتوكل على الله حق توكله لابد أن نتوكل على الله حق التوكل واعلم أن التوكل على الله والثقة في الله هي الخلاص وفيها الرزق الوفير تعالوا بنا الآن نتكلم في قضية بتهم الناس كلها مسألة الرزق الكل حامل الهم والكل بيسعى في الحلال حتى بيضيع, بيضيع الفرائض ويترك السنن بل ينسى نفسه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى احنا النهاردة عاوزين نرجع نفسنا تاني للهدوء والسكينة في طلب الرزق وبعزة نفس لن نعتمد على الفلوس اللي خدها فلان ابن فلان ووداها نكفز وصرة ولا الحرمية اللي سرقت الملايين والمليارات الكلام ده يا اخوانا اذا كنا بنقوله فنحن نأخذ الاسباب لكننا لا بد ان نعتمد على مسبب الاسباب سبحانه تبت توكل على الله هو اعتماد القلب على الله ركز معايا وحد الله لا اله الا انت يا رب سبحانك اني كنت من الظالمين يا كل صاحب مال يا كل صاحب شركة يا كل صاحب منصب يقول راغب في المال الحلال يلي بتسعى الكلام ده للأغنياء والكلام ده للفقراء فاللي ماسك مكان أقول له والله رزقك ما هو بإيدك ولا رزق اللي عندك بإيدك إنما الرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى إحنا عايزين النهاردة نطلق التوكل على الله حتى لصاحب الشركات والمؤسسات والمعارض والمصانع ونقول له ما تحملش الهم ما تحملش الهم أكثر من اللازم لأن الذي رزقك إن اتقيته حفظ لك مالك وبارك لك فيه وكذلك أيضا الفقير أوعت تعتمد على بشر أوعت خف من بشر ظنا منك من أنه سيعطيك لا لا تخضعن لمخلوق على طمع نسيبنا بقى من شغل المياعة وشغل اللوع ما تزعلش مني في الألفاظ لكن فعلا دل بيحصل لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين إن خسرت الدين هل يكسب إيه؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة لأنه عبد لأن الذي رزقه والله لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك يبن آدم بين الكاف والنون لو أن الله قال كن سيكون أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب أيها الأحبة الكرام عنوان الحلقة الأرزق بالله ومع الله هنتكلم النهاردة وندلل لأنفسنا وللأحبة على أن الله هو الرازق لنحن مش محتاجين دليل يا مولانا ما احنا عارفين نحن احنا عاوزين يقين ثاني التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله الثاني التوكل هو اعتماد القلب على الله ثقة في ما عند الله يعني لازم كلنا يكون عندنا ثقة في أن الله سبحانه وتعالى سيعطي يا عم الحج ده احنا كم مليار من أمريكا ومش عارف مليار عشان التعليم من جابان ومش عارف مينين ومنين منسلنا بقى من الشغل اللي عملناه ده وفرحانين وننزل في الجرايد الناس دي ساعدونا وبتساعدونا لمين ومن اللي هياخد الفلوس وهيودها فين ما احنا عندنا مليارات كثيرة جدا مش هنعتمد عليها انما ناخد الاسواب ان احنا نرجعها لكن احنا عاوزين نرجع الى الله عاوزين نصالح انفسنا مع الله تعالوا النهاردة نسك في الملك حبيبنا النبي محمد اللهم صلي على رسول الله كان يقول في حديثه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماصا وتعود بطانا سبحان الله يعني سبحان الله تروح ب ب خماسة وتعود بطنًا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا لابد إن إحنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يرزقنا الله يا شيخ إحنا عاوزين دلالة من القرآن على أن الله هو الرازق اسمع القرآن العظيم وثق في الملك الكريم الدلالة الله الله الذي الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله, الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله هو الذي خلق وهو الذي رزق الله الذي خلقكم ثم رزقكم خلق بالماضي ورزق بالماضي وخلصة الحكاية يعني ايه يا شيخ يعني الرزق مكتوب ومقسوم وهنقول لك أنواع الرزق كما توقف عندها بعض العلماء لأن في فرق بين أنواع الرزق الكثيرة التي بين أيدينا هو هتفكر أن الرزق مجرد المال بس أو العمارة بس أو السيارة بس لا ده في أنواع كثيرة من الرزق لازم نحمد ربنا عليه الله الذي خلقكم ثم رزقكم لماذا تعمت ان أقف عند لفظ الجلاله الله لان سعد ما نقول الله لابد نحنا نثق في الله واللي بعد كلمة الله تعرف ان هو محقق لا محالة لازم يتحقق اسمع الايات الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم كل انت يا مخلوق يعني معك فلوس انت في الاصل الذي رزقك الله فما تعليش قوي ما تزواتش أوي. يعني اتق الله فيما اتاك الله وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا البس الثياب الجميلة ارتدس يعني سبحان الله افخم زي ما بيقولوا عفونا الله أياكم الأحذية واركب أفضل السيارات بس هو الرزق ده من عند ربنا فأقول الحمد لله وهو عتكبر على عباد الله تبدأ لا يا شيخ في حاجة تانية من القرآن بعد الدلالة لم يكتفي الملك سبحانه وتعالى لنا لأنه خلقنا وقد علمنا يعلم ما بنا ويعلم ضعفنا فالله سبحانه وتعالى بعد الدلالة جبلنا الوعد اسمع ماذا يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعِمُونَ إِنَّ الله إِنَّ الله إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقه نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة يعني أنا أخذ بالفرض وهتديني رزك يا رب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى مش هنستنى مع نتكن مش هنستنى المعونة يا امريكا مش هنستنى المعونة من أي بلد أو من أي مكان احنا بنستنى المعونة من الله مش عارزلين نقول مدد يا امريكا مدد يا يبان احنا عزونا نقول مدد يا رحمن مش عايزين نشرك على المستوى الكبير لكن بناخد الاسباب يعني يا شيخ لما يدون معونات فيها شرك اذا كنت بتعتمد عليهم من غير الله فهو شرك او مع الله فهو شرك او اتفكر ان ايديهم اتحركت إنما انما اجر الإرادة الله في قلوبهم الله اجر الارادة في قلوبهم فامتدت الأيدي بالعطاء فمن الذي رزق الملك رب الأرض والسماء بعد الدلالة على أن الله خلق ورزق في وعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبعد هذا الوعد ضمان ربنا ضمن الرزق يا حبيبي اسمع ماذا يقول الله وما من دابة في الأرض وما من دابة وما من دابة في الأرض إلا إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين أركز يا مسلم عيش يا صالح وما من دابة في الأرض أي حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى إنس أو جان أو أي حاجة من الأنعام أو الطيور الأسماك في البحار الطيور في, على في, هذه في, في الجو أو على الأشجار كل شيء ربنا خلقا ضمن الله رزق ربنا يقول في كتابه الكريم في هذا الضمان وما من دابة في الأرض إلا إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين اوعى تحمل هم الرزق اوعى تقول هيدي لي منين توكل على الله يا عم اعتماد القلب على الله ثقه فيما عند الله الارزاق بالله الباب مفتوح واللي اعطى ده هيعطيك وهو الملك خزائنه لا تنفد وغيره كله بيروح وانتوا شايفين أصحاب الأموال الطائلة اللي الواحد فيهم يفرش فلوسه مش هقولك فئة واحدة ده رزم رزم من أول المكان اللي أنا قاعد فيه ده الحد سكندرية على الطريق اللي تمشي عليه العربية صدقني يا أخي الحبيب يفرشوها كده وما يخلصش الفلوس اللي عندهم ومع ذلك مش قادر يسر في الجنين لأنه دخل السجن فخليك مع الله عشان يعطيك ويبارك فيك الله سبحانه وتعالى أعطانا الدلالة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم بعد ذلك أعطانا الوعد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وضمن الله لنا الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ولم يكتفي الله لنا لأنه يعلمنا ويعلم ما بنا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر دلالة ووعد وضمان وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه في مسألة الرزق بالذات لم يقسم الله بشيء من المخلوقات الله سبحانه له الحق فقط وغيره لا أن يقسم بشيء مما خلق يعني إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفع يقول والشمس وضحاها مش ربنا أقسم في القرآن الكريم في غير موضع بالمخلوقات اسمع الآية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاه الله يكسم بالشمس وضحاه والقمر إذا تلا والنهار إذا جلاه والليل إذا يقشاه طيب يا مسلم أقسم الله بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وأقسم الله بيوم القيامة اسمع ماذا قال الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين الله الله الله لما تسمع كلام الملك بلا قادرين على أن نسوي, أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لا أقسم بيوم القيامة الله يقسم بالشمس وضحا والقمر إذا تلا والنهار إذا جله يقسم بالنهار ويقسم بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل الله سبحانه وتعالى له الحق أن يقسم بمخلوقاته واحد يقول لي تمحنا برضو لنا الحق أن نحن نقسم بالنبي ونقول النبي نقول لك لا لا يجوز يا شيخ دان عندي دليل من القرآن أن الله حلف بحياة النبي لعمرك يا حبيب قل بناشي الله سبحانه وتعالى يقسم بمن خلق وله الحق في ذلك وغيره لا يحلف إلا به حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا إن إحنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كنت هتحلب بحد يبقى بالله لأن القسم بغير الله شرك فأحنا مش عايزين نشرك مع الله أحد في مسألة الرزق بقى ربنا ما أقسمش بالشمس وضحاه والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا لم يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه إنما أقسم بنفسه لأنه يعلم أننا ضعاف إن إحنا بصدقش بسهولة اسمع ماذا قال الله وفي السماء رزقكم وفي السماء وفي السماء يرزقكم وما توعدون وفي السماء يرزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحصٌ مثل ما أنكم تنطقون يا الله في الرزق بالذات أقسم الله بنفسه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق أنت مش تصدق ربنا بقى أعطاك دلالة ووعد وضمان وبيحلف لك ربنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أتصدقون الله لا إله إلا الله خلي بالك يا مسلم من لم يكتفي بالدلالة ولم يصدق الوعد وقلبه مرتحش للضمان ولسه مش عاوز يصدق ربنا في القسم فليحذر هذا الوعيد والإنذار قال الملك العزيز الغفار وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله مش على المعونه وعلى الله مش على الفلوس اللي اتنهبت وراحت سويسرا وعلى الله مش على الفلوس اللي مش عارفين راحت فين اصلا لان في حاجات اساسيه مدنيه بعيد عن سويسرا وفي قلب بلاد ربنا ينتقم ممن أضر بهذا الشعب لان الفساد وهذا الذي يحدث من خراب ودمار في كثير من الشعوب بسبب اللي تسلطوا وظلموا وأخذوا هذا الحق من العباد اسمع الله سبحانه وتعالى يقول لنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مين فينا مؤمن اللي مؤمن دلوقتي وسمع الآيات لازم يصدق قسم الله ولازم يطمئن قلبه للضمان ولازم يرتاح للوعد ولازم يقول صدق الله حين أعطانا الدلالة اسمع الآيات تاهمة <تصفيق> وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين <تصفيق> سبحانك رب. <تصفيق> <تصفيق> هذه علامات ودلالات من القرآن العظيم على أن الملك هو الذي يرزق وهو الذي يملك الرزق والبركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولله ضر الحسن ابن علي ابن أبي طالب حين قال هذه الكلمات الجميلة الرائعة بيقول بقى الكل واحد مش عاوز يفهم الحكاية مش عاوز يصدق المسألة ولسه برضه بيمسح الجوخ ولسه برضه بيزل نفسه ولسه برضه بيضيع الصلاة ويترك الصيام وعاوز يسيب كل حاجة عشان يداهن ويقرب من الكبير مش حد الجرال ربنا ومن الغني حدش غني بحق إلا الله اسمع ماذا قال الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بيقول إيه اغنى عن المخلوق <تصفيق> بالخالق تغنعني المخلوق بالخالق تغنعني الكاذب بالصادق من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالوافق واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق اغنى عن المخلوق بالخالق تغنى عن الكاذب بالصادق من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواتق واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق منها يصدق ومنها يقتنع تغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب هدي لك وما دركش، تغنى عن الكاذب هجيب لك بكرة ويموت قبل بكرة، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق، والله ما في حد غير ربنا اللي بيرزق فليس غير الله بالرازق الأرزق بالله وعلى الله نتوكل إن كنا من أهل الإيمان حبيب قلبي أخ الكريم وأخت الكريمة وقبل الأخ الكريم والأخت الكريمة الأب الطيب والأم الطيبة تعالوا بينا النهاردة نتعلم ونعلم أبنائنا إن إحنا لازم نثق في الله وما نقولش يا مصر ريح إزاي وجاية إزاي مع العلم إن أنا فعلاً وعجبت بالشيخ مسعد مبارح لما تكلم لأن أنا بصراحة كنت عاوز أقول الكلام اللي هو قاله فالنهاردة حولت لأنه أقنعني بما قال ربنا يبارك فيه وفي كل الدعاء والعلماء يا رب العالمين وربنا برضو يكرم الدعاء الطيبين المحترمين وأهل العلم أمسأل الشيخ علاء سعيد اللي رد مبارح برضو على بعض الناس اللي عمانا سبحان الله يعني تتكلم في السنن وتتكلم في حق الله وفي يا أخوانا ما فيش مفر من الله إلا إليه وما فيش رزق هينزل على هذه البلد وعلى أي بلد في العالم كله إلا بتوحيد الله وإن نزل الرزق هيكون نزل استدراج إلا لم وحد الله فاحنا عاوزين مع الله نسك فيه اعتماد القلب على الله ثقة في ما عند الله وبإذن الله الحل هيصلح بإذن الله بس عاوزين إحنا نصلح حلنا مع الله طيب هناخد بس ايتين كده نتفكر فيهم قبل ما نتكلم عن أنواع الرزق. أصل الرزق مش مسألة يا إخوانا محدودة مجرد مال وبس ولا عم ربنا بعت لك عربية يا رب بينرزقنا جميعا أو بعت لك سيارة أو عمارة رزق أنواعه ومش محدود وربنا سبحانه وتعالى أعطانا بلا حدود بالنسبة لما نراه من الخير الكثير. انت عارف راحة النفس رزق انت عارف اسلامك ودينك من اعظم الرزق بل هو اعظم رزق واعظم نعمة انت عارف عينيك رزق الايفن دي والسمع رزق اسمع بقى كده ووحد الله وصلي على رسول الله لا اله الا الله اللهم صلي على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اي تين هنتوقف عنده تعالى بقى وشوف قال الله تعالى في كتابه الكريم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ الله اسمعوا ركز وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نُسْكِيكُمْ مِنَّا فِي بُطُونَةِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا لبناً خالصاً سائغاً للشاربين وإن لكم في الأنعام لا لا, لا لا ونسمع ونشوف هو أنت بس شاطر بس تروح جايب البهيمة عفانا الله وإياكم روح يا وادهة لنا البقرة ويسحب الحبل ورايح على الغيط ويرجع من هناك ربنا يرزقكم من هذه البقرة عجلا ثم يجي يأكل ويشرب من اللبن والإشطة يا بنتي وهاتي عم السرسوب ما توحد الله لازم نفكر في اللي احنا بنقله ده ربنا بيقول لنا وإن لكم في الأنعام العبرة مش وخلاص مشين كده سحبين البهيمة وكأن الناس لا يعلمون أن الذي خلقها هو الله أنت أنا مبسوط منك وانت بتنادي كده وتشغل ابنك وانت تقول له هات يا ابني الجموسة أنا مقصودش إن أشتمه لا أقصد هات يا ابني الجموسة عفوا الله وإياكم وتيجي الأم أو حد في البيت ويحلب الجموسة دي وينزل اللبن جميل اتفكرنا فيه أو حتى يا سيد انت مش فلاح زينا بتبعت الود إلى السوبر ماركت انزل يا هات لنا شوية اللبن وقل له عزي اللبن طبيعي الولد يكبر وطول عمره يبقى مفكر ان اللي بيجيب له اللبن ده هو عمه مخيمر بتاع السوبر ماركت ومش عارف ان الذي رزقه والله الله لانه ما تفكرش لان غابت عنه العبادة الجميلة اللي ربنا دعانا اليها ما تسمع ماذا يقول الله وان لكم في الانعام العبار مسكيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا سائوا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه لقوم يعقلون ان في ذلك لا لقوم يعقلون للي بصل وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اشرب يا عم وحمد الله بعد ما تسمي الله بس اعرف جايلك ازاي ابن عباس تفكر في المسألة رضي الله عنه وارضاه فبدأ يبص للمسألة كده ويقول ايه اذا استقر العلف في الكرش صار اسفله فرشا هات شوية البرسيم هات شوية الدريس اللي هو البرسيم الناشف هات شوية التبن هات شوية القصب كان زمان يوزعوه في الجمعيات كل ده من اعلاف الحيوانات ربنا عافنا وياكم يحط قدام البهيم لازم نفكر لازم نتدبر وإن لكم في الأنعام لا عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا لقوم يعقلون اللي بفه صاحب العقل فين يميز يا أخواننا لازم نعرف إن فعلا الرزق هو, الله الرزق هو الله يقول ابن عباس إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرشا وأعلاه دما وأوسطه لبنا فالترى من الله سبحانه وتعالى في داخل هذا المخلوق الذي خلقه الله وإن لكم في الأنعام العبرة إذا استقر العلف في الكرش كذلك قال ابن عباس صار أسفله فرشا وأعلاه دما وأوسطه لبن فيجري الدم في العروق ويستقر العلف في الكرش فرشا ويخرج اللبن في الضرع لبنا خالصا سائغا للشاربين بقدرة من؟ الله الآيه تاني وإن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا سائغا للشاربي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون آية تانية نقف عندها أنا عارف أن بعض الناس دلوقتي أصحاب المليارات والثروات ربنا يبارك لهم يا رب إن كانوا من الصالحين ويخرجون حق الله في أموالهم فلا نتكلم عليهم سخرية ولا ازدراء فمنهم من قدوته؟ عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر الصديق أو عثمان بن عفان أو واحد من الصحابة أصحاب الثراء فاحنا بنقول لازم الناس حبيبنا دول يعرفوا أن المسألة مش بسألة فلوسه بس صحيتك دريسك طبعا الكلام ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للحبيب النبي مخاطبا إياه وامرا إياه أن يخاطب الناس ويعلمهم وكذلك أنا وإنت يا عبد الله قال الله قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض يا شيخ بس هقولك على حاجة قبل ما نكمل الآية أنا عندي فلوس كتير تغطيك كده انت والبيت بتاعك لو كان عندك بيت وانت والشارع بتاعك يغطوك ويفض مني فما تكلمنيش في مسألة الرزق يعني ما أنا هقولك الله بس مش هتأثر فيه قوي خلي بالك المسألة مش فلوس انت عندك بصر وقود خلي بالك لحسن ربنا ياخد بصرك لحسن ربنا يطرشك ما تسمعش انت في نعمة فاحمد ربنا عليها من عندك ده يا شيخ مش من عندي اسمع ماذا يقول الله كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقودون الله. شوفت مش محدود مش زي ما الناس فهمه. كل من يرزقكم من السماء والأرض. مش عاوز تقول الله. أما يملك السمع والأبصار إنط أحسن لك. أما يملك السمع والأبصار. تقدرش تشتري بصرك ده بملايين الدنيا ولا مليارات. أم يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إحنا خايفين على هيا يحصل في مصر يا مولانا وإنت بتتكلم في إيه ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كن أفلة تكون؟ يعني إنت عاوزها تتعدل وإحنا لسه بعيد عن ربنا ولسه طالع لنا واحد يحارب في السنة ايه يا عم إبراهيم ولا انت عمي ولا حاجة تكلم في ايه يا عم إبراهيم عيسى تكلم في ايه وغيرك وغيرك وغيرك ومن يدبر الأمر اسمعوا بقى كلام ربنا ما نحن سبنا التدبير الأمر للبشر فضعنا وتسرقنا وزادت البلطجة شفنا الفساد سبوها بقى لله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 وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَةَ تَتَّكُونَ ما هدي كمالة الآية؟ يعني سبحان الله يعني سبحانك يا رب لابد إن احنا فَقُلْ أَفَلَةَ تَتَّكُونَ النبي محمد قال له الله فَقُلْ أَفَلَةَ تَتَّكُونَ حبيب قلبي عوزين نسمع و نتدبر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 هناك رزق يسمى الرزق المقسوم ورزق يسمى الرزق المضمون ورزق يسمى الرزق المملوك ورزق يسمى الرزق الموعود أما الرزق المقسوم فهو الذي قسمه الله لي ولك وكتبه الملك في اللوح المحفوظ ويعلمه الله بصغيره وكبيره بعاجله وأجله لا يزيد بتقوى متقي ولا يقل بفجور فاجر لا يزيد بتقوى متقي ولا يقل بفجور فاجر ده رزق مقسوم اسمك ايه هتبقى شكلك ايه لون عينك ايه طويل ولا قصير أبوك مين أمك مين هيبقى معك فلوس كتب في سويسرا ولا لا هتخش السجن ولا لا هتطلع ولا مش هتطلع ولو طلعت حتى وطلعوك هتتحكم قدام ربنا ولا لا كل الكلام ده ده رزق مكتوب هتلبس ايه ويبقى عندك عيال قد ايه وانت هتبقى في وظيفة ايه كل ده رزق هتبقى مسلم وتوحد الله ما توحد الله لا اله الا الله ولا هتبقى غير مسلم كل ده رزق مقسوم لا يزيد بتقوى متقي ولا ينقص بفجور فاجر وماليحد نشتغل ليه يا شيخ؟ هقول دلوقتي لأن ده في علم الله في اللوح المحفوظ وهناك رزق يسمى رزق المضمون الذي ضمن الله لنا به حركة الحياة اللي ما حدش فينا يموت من الجوع لو ترك الأمر كما خلق الله هو هتفكر إن ربنا خلقك ومرزقكش لا ده خلقك ومهد لك كل شيء وأعطاك وتكفل بحفظك ولكن إذا تدخل البشر بظلمهم ظلموا إخوانهم وفي اللحظة دي تجد بالتلاتين ألف يموت في الصمال عشان يجي الظلم عشان الناس ما نفذتش اللي ربنا عمله والناس ما رضيوش باللي قسموا الله فتدخلوا فسرقوا حق ده وحق ده وحق ده فده مات وده مات وده مات والطفل ده والطفل ده وحصل المشاكل في الكون وتلاقي الشاب يروح يسرق عشان صاحب العمل ندريش حقه بما يرد الله، وفلانة دي ترحت عملت الفاحشة بنعرف نوياكم، عشان ولدها منعها من حقوقها أو جدها منعها من ميراثها أو أو أو تدخل الناس بالخطأ هو اللي بيحدث الخلل في المجتمعات وفي الكون كله، لكنه لو ترك الأمر لما خلق الله لن صلح الكون. وسار على ما أراد الله وهو هيمشى على مراد الله برضو بس احنا بنقول ترك الله لنا هذه الأشياء منا أو فينا من الأشياء ما لا نستطيع أن نختار فيها وترك الله لنا أشياء نخير فيها حتى نحاسب رزق مقسوم ورزق مضمون الهوى ربنا ضمنهولي ممكن يجي واحد ياخدني ويعذبني ويحط الدماغ كده في قلب المايه زي ما كانوا بيعملهم ويبنعه الهوا عن واحد ويموت خلي بالك اوعى تفكر ان انت كده يعني منعت حاجة ربنا قسمها قسم الله لهذا وكتب له في اللوح المحفوظ انه سيموت بيدك وممكن يكون دهوت رزقه له ان ربنا اراد انه يغفر له بانك تموته واراد لك لك عذابا فترك لك مثل ما تفعل وما تريد فاحنا بنقول رزق مقسوم ورزق مضمون حدش يموت من الجوع لو ترك الأمر لقسمة الله ورزق, ورزق بعد الرزق المضمون رزق مملوك وهو الرزق الذي يملكه العبد في وقت معين انت عايش مثلا من أول مثلا سنة ستين لحد سنة واحد ثمانين مثلا يعني الوقت ده والفترة دي ملك تأديه وجالك ايه ده رزق مملوك تملكه اول فترة اللي انت يعني متواجد فيها الان انا دلوقتي موجودة املك ايه املك القلم ده املك الساعة دي املك الثياب دي املك حاجات في بيتي املك مش عارف ايه كل الكلام ده اسمه رزق مملوك الذي قال عنه الله وانفكه مما رزقناكم اللي هو موجود بين ايديك ولا تمنعنا يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات قد مات قوم وما ماتت مكاريمهم وعاش قوم وهم في الناس أموتهم ده اسمه رزق مملوك اللي انت تملكه الآن سيارتك اللي بين دلوقتي اسمها رزقه ايه مملوك تملكه تب انت هتجيبه واحدة بعد كده ده بقى في الايه في الرزق المقسوم اللي لسه هيجيه لك المهم نوع اخر من الرزق اسمه رزق الموعود وده بقى الموعودين بيزيد بتقوى المتقل بيزيد بتقوى المتقي. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كتبه للعبد الصالح وللموعدين في الجنة انت ان شاء الله وأنا بإذن الله وانت يا أبي وانت يا أمي لما ربنا يرزقنا صلاة درسك موعود للناس بقى لهم يعني وقبلها الله ده رزق الموعود الواحد هنا مات على حسن خاتمة ده رزق دخل القبر يلاقه من هناك فرشنه فراش من الجنة مش هقولك افضل قصر تعمل في شرم الشيخ لا ده يعني مجرد ان احنا نقارن بنظلمنا السنة يدخل جوه كده يلاقي العمليات المههدة ده رزق لما يلاقي الناس بيضي الوجوه جياله كده تقفض الروح ده رزق لما في القيامة له رقوبات متجهزاله عشان يروح في ساحة القيامة ده رزق بدل ما يطلع من القبر اول ما يطلع هناك ياخدوه كده ملائكة الرحمن يؤخذ بالنواصي والاقدام ويسحب على وجهه مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يسترنا في الدنيا ويسترنا عند الموت يسترنا بعد الموت هذا رزق لما ربنا يعطيك زوجة صلحة تسمع كلامك يمين يمين شمال شمال ده رزق لما ربنا يعطيك ولد بار ده رزق فاحنا ليه بنحد المسألة في حاجات يا مش مش عارف ايها الاحبة الكرام وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال وطبعا الرزق الموعود لسه فيه كثير كثير ان انت تتقابل النبي محمد وتقابل الصحابة وتقابل الانبياء طبعا وبعدين بعد كده ترى وجه الله وتسمع كلام الله لرزق للموعدين رب وعدنا رب أيها الحبيب المحب الآن أضرب مثال وبالمثال يتضح المقال قرأت في الأثر عشان ما تحملش الهم أوي والأرزق تعرف النهب بالله هو أثر من الآثار وإذا قلت أثر فاعلم أنني لم أقرأه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جلس على شاطئ البحر يوما جلس على شاطئ البحر يوما ودايما الأنبياء ما كانواش بيفوتوا شيء من العبادات بما أمر رب الأرض والسماوات إلا وعملوه فكان بيتدبر ويتفكر في خلق السماوات والأرض فشاف نملة مشية وراحت على شاطئ النهر وخرج ضفدع فحمل النملة وغاص في النهر والنملة دخلت إلى النهر وفي فمها ورقة خضراء صغيرة وبعد ساعة انشق الماء وخرج الضفدع وعادت النملة إلى مكانها فناداها سليمان وكان يعلم منطقة الطير فقال لها ما الذي حدث يعني انتوا تعملوا ايه ماذا تفعلين إيه الحكاية بتاعتك دي؟ ضفدع جاءت يحملك ثم تنزل إلى النهر الساعة وبعدين تخرج من غير الورق الخضراء ما الذي يحدث؟ قالت يا نبي الله داخل النهر في قاع صخرة صماء في داخلها دودة عمياء كفل الله لي رزقها في اليوم أحمله مرتين. والحكاية دي كلها ممكن بيكون فيكون ترزق ولكن ليتعلم الناس ان احنا برضو ناخد الاسباب وفي الاخر اللي بيرزق هو الملك العزيز الوهاب لان احنا الاسباب هتعمل ايه وربنا اذا اراد انه ما لمشهاش وبعدين تقول احملوا الورقة وأنزل مع الضفدع الذي سخر لي حتى نأتي امام الصخرة فننادي فتنشق الصخرة ويمتنع الماء عنا وتأكل الدودة رزقها وتحمد ربها وتقول سبحان من خلقني وفي النهر صيرني وبالرزق لم ينساني أفينسى أمة محمد يعني التعقيد بتاعي من آخر فينسى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب هذا أثر من الأثار ولا نحتاج للأثار إلا لإنس القلب ولكن عندنا كلام الله وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين الله يرزق الله يعطي الله يبارك واسمع الآيات اللي ما بملش من ذكرها عاوزين ربنا يدبر لنا الأمر بقى بالخير اسمع ماذا يقول الله ولو أن أهل, أهل القرى, القرى آمنوا واتقوا, واتقوا يا أهل مصر, مصر, مصر, مصر, مصر, مصر يا أهل سوريا يا رب انقذهم من الظالم يا رب هيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب يا رب كم معهم ولا تكن عليهم يا أهل لبنان يا أهل فلسطين حفظكم الله حق جميعا يا أهل ليبيا أسأل الله أن يكر الأمن في بلادكم يا أهل الجزائر يا تونس القطر الكويت العراق السعودية اليمن حفظ الله أهلها الإمارات البحرين يا أخي مش عاوز أنس أي بلد حتى يا أمريكا يا فلان يا علان كله يسمع الكلام ده قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ولو أن أهل أحلى القرى, أحلى القرى أحلى آمنوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوهُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا اللَّهُ لا يعني سبحان الله الآيات يا إخواننا يجب إن نتفكر فيها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هو اللي حصل ده لفلان بكسبه، آه، ما هو جاله فلوس، وممكن كنت تبقى من أغني أغنياء مصر، لأن أو البلاد أنا مقصودش يعني البلاد أي بلد ممكن تبقى أغني واحد فيه. إن ربنا كتب ليك الخير ليه تبص لحاجة غيرك أنت رجل ما شاء الله عليك يعني لك مرتب يعيشك رئيس وانت رئيس نسمع الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صعب صعب أن نحن نسلم نفسنا للضعف واليأس والقنوط ومن سدقش الله سبحانه وتعالى فيما قال أيها الأخ الكريم هذا الموضوع لابد نحن نفكر فيه ولازم نعتمد على الله ونثق فيه التوكل هو اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله وما فيش حد هيمد إيده إليك إلا بإرادة الملك سبحانه فالذي أجر الإرادة في القلب هو الله فتمتد اليد بالعطاء وعند فكر الأمر أمرك ولا الأمر أمر فلا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقدير لي خالق رازق ما شاء يفعل به أحاط بي علمه من قبل تصوير لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري أيها الأخ الكريم لابد أن نحن نقف عند هذا الأمر بثقة ويقيم في أن الله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب كان هناك رجل من الصالحين قد ذهب يحج بيت الله الحرام يا رب يا رب اكتب للسامعين والمشاهدين من أبأنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا حج بيت الله الحرام هذا الرجل الصالح خرج ليحج بيت الله الحرام وفي الطريق عسكر بخيمة مع من عسكر في الطريق لا أيامك بتأخذ بيع يعني شهور وخرج عليهم لص قطع طريق فلما دخل على الخيام أخذ ما فيها من أموال ودخل على خيمة الرجل الصالح فوجده يقرأ القرآن فقال أعطيني ما عندك من المتاع قال خذ لن تعاوزه أكله شربه وخذ قال ماذا تفعل قال أقرأ القرآن قال وماذا في القرآن أنه أنت مش عارف أنت مش مسلم قال له مسلم بس ما سمعت القرآن أبدا قال أسمعني شيئا منه فقرأ له من أول الذاريات حتى بلغ قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فلص قال استنى, استنى استنى مين اللي قال الكلام ده قال الله قال والله ما علمني أحد ذلك دانا باسعة في الأرض بها أطع الدنيا وكسر الخيام وأطع على الناس واشتغل بشغل البلطجة و... والرزق في السماء عند الله وترك اللص المتاع وترك الخيلة والسيف وسار على وجهه يقول هذا الأعربي وفي السماء رزقكم وما توعدون الراجل عمالي ناد عليه يقول له عد أيها الرجل تبخذ متاعك تبيمسك سيفك عشان تحمي نفسك من السباع ثم قال هلك الرجل ما خدش بالأسباب وجري لكنه اعتمد على الله بفطرته اعتماد القلب على الله ثقة في عند الله بعد ما قطعوا المسافة في شهر تقريبا راحوا عند الكعبة وفي قرابة الليل كده دخل المغرب والشمس بتغرب بيلف الراجل كده الأصنعي حوالين الكعبة فسمع صوت الصوت لرجل بيبكي ويتعلق بأستار الكعبة ويرمه من ظهره واحد كده لبس ثياب عليه ثياب أفضل ثياب يرتديها الأمراء في هذا العصر ثياب جميلة جدا ومسك في أستار الكعبة عملي عيط وعملي وليه وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال الله الشيخ الأصمعي قال الله الصوت ده مش غريب علي قال له رجل من أنت صوتك ليس بال بالصوت البعيد عني قالوا دعني يا رجل دعني قال ماذا تقول قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فلما التفت قال أنت اللص الذي دخلت عليه في الخيمة من الذي حدث لك أرى عليك ثياب لا أراها على الملوك والأمراء قال لم أعتمد على الله ثقة فيما عند الله رزقني الله سبحانه وتعالى من حيث لا أدري ولا أحتسب وفي السماء رزقكم وما توعدون أسمعني شيئا آخر من كتاب الله فأنا لا أعرف شيئا عنه قال اسمع بقى خشي أن يقول له شيئا آخر فيهلك الرجل فقال من سورة الزريات حتى بلغ قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون قال من الذي أقسم قال الله فغشى عليه وقال من الذي أغضب الكريم حتى جعله يقسم ما بتصدقهش لي من غير قسم ومع ذلك أقسم لنا حبيب الغالي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيض في الصحراء من غيره رزق الجنين غذائه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطائه سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي اغنى عن المخلوق بالخالق تغنى عن الكاذب بالصادق واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أيها الأحبة الكرام بشرة لمحب قناة الرحمة القناة المحترمة وهم مش بجامل عشان احنا فيها والقناة كل قناة اسلامية محترمة ولكن انا اعرف البيت الذي اعيش فيه تردد قناة الرحمة الجديد التردد ان شاء الله يكون قوي وتردد كده ربنا يبارك فيه ودعواتكم ان ربنا يجعل الانتقال هذا انتقال خير وبركة تردد قناة الرحمة الجديدة على النايل سات هو من الشمال طبعا 11823 11823 11, 823. 11 823. رأسي. معامل رأسي معامل ترميز 27 500 27 500 بنحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله